Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-taniq wa man daran ka-taniqun najmun thaqib. In kullu nafsin lammaa خُنْيْنْ قُ خُنْيْنْ قَمِيمْ مَا إِلٰئِدَ فِي قْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ وعلى ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنما هو لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهن الكافرين أمهلهم رويدا